أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِ ماءً وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِ ماءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ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 وجعل لها رأسية وجعل بين البحرين حاجزا. أَإِلَهُمَّ أَلَّا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ مَيْجِبُ الرَّضَرَاءِ دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمَّ أَلَّا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِ لَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لَهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَهِيَ أَكْبَرُ ۚ إِنَّا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايَ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يُخْتَلِفُونَ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 وَأَنَا أَهْتَدِي بِهَادٍ مِّنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ كَلِمُهُمْ أَنَّا سَكَانُ بَأْيَاتِنَا لَا يُقْنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْكُلْ أُمَمًا فَوْجًا مِنْ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُرْزَقُونَ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 لَّيِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ تَفَاجَأَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون وما جاء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 وَأَنِ ٱلْكِتَٰبَ قُرْءَانًا فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَٰتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات الكتاب المبين نتبع عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 إذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن وهم لا يشعرون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 فردناه إلى أمه لكي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكفرهم لا يعلم ولما بلغ أشده واستوى واستوأتينه حكما وعلما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 بَدَلًا أن أَن أَراد أَن يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّهُ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْس أَتُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتنوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما أمد ينوجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال وعطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخون كبير فسقى ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 قال لأهلهم كثر إني أنستنا ولا لأتيكم منها بخبر، لا لأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، لعلكم تصلون. فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى أَيَّ مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وان القي عصاك فلن ما راها تهتز كانها جان ولو مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من رواب وضم إليك جناحك من رواب بذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله بأي رب أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعله كما سلطانا فلا يصلون إليكما فلا يصلون اليكما باياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بيينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدي لي ياها من على الطين فأوقدي لي ياها من على الطين فجعل لي صرح لألي أطلع إلى إلى موسى فجعل لي صرحا لألي أطلع إلى إلى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 بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، من بعد ما القرون الأولى بصالح للناس وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون. ومن كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتبع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَرْقُونَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتاهُنَّ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتاهُنَّ مِن نَذِيرٍ يتذكرون قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا, قالوا سحران تظاهرا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عَيْنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ